موقع المنشد هاني مقبل يقدم. تلوح على الأفق الغايات ما عاد تكفيك الخطوات بادرها هيا بالوتباد إلى ربك ترتفع الرايات وتلوح على الأفق الغايات ما عاد تكفيك الخطوات بادرها هيا بالوتباد. وتبات وتبات تجتاز الوثبات إيمان إيمان, إيمان يملأها وثبات وتبات وتبات تجتاز الوثبات إيمان إيمان, إيمان يملأها وتبات تعلنها أشباب النغمات الفجر القادم آتينا تعلنها أشباب النغمات الفجر القادم آتينا تعالوا اشباب النغمان الفجر القادم آتينا تعالوا اشباب النغمان الفجر القادم آتينا الفجر القادم آتينا الفجر القادم آتينا